سَكَنَ وَقَد خَابَ مَن دَسَّنَ كَذَبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا بِذِنْ بَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَاقَتَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمُ ذِى لا ولا يخاف عقبا.